بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين أما بعد مؤسسة الرسالة للإنتاج الإسلامية والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذه السلسلة العثرة والتي هي بأنوان حقوق يجب أن تعرف حق الأجيال في التعرف على اليهود لفضيلة الشيخ محمد حسان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 تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصال النكد بين المنهج المنير والواقع المؤلم المرير، فأنا لا أعرف زماناً قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها. وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان فأردت أن أذكر نفسي وأمتي من جديد بهذه الحقوق الكبيرة التي ضاعت عسى أن تسمع الأمة مرة أخرى عن الله ورسوله وأن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ونحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء السابع عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة وعلى موعد مع حق كبير جليل أراه الآن من حقوق الساعة. وربما أشعر بالخيانة إن لم أوضحه الآن في هذا الظرف الحرج الذي تمر به الأمة ألا وهو حق الأجيال في التعرف على اليهود وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر التالية أولاً حقيقة اليهود ثانيا لماذا انتصر اليهود ثالثا وسيهزم اليهود فأعرون القلوب والأسناع فإن الموضوع هو موضوع الساعة بلا نزاع اولا حقيقة اليهود اليهود منذ البداية أيها المسلمون هم نسل الأسباط لاثنى عشر ليوسف وإخوته على نبينا وعليه الصلاة والسلام نزحوا إلى مصر هذه إلى بلدنا مصر بدعوة من نبي الله يوسف واستقر بها بنو إسرائيل وإسرائيل هو نبي الله يعقوب فاستقر بمصر بنو إسرائيل وتواسى الأسباط فيما بينهم ألا يندمجوا مع الشعب المصري حتى يبقى لكل سبط نسله المتميز المعروف فنبذ المصريون بني إسرائيل منذ اللحظات الأولى لما شعر به المصريون من كبر واستعلاء من قبلهم وازدادت العداوة يوما بعد يوم بين المصريين وبين بني إسرائيل ونسلهم المتكافر الممتد حتى سام بني إسرائيل فرعون مصر سوء العذاب إلى أن بعث الله عز وجل نبيه موسى إلى فرعون في مصر في مصر هذه بقوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فوجد بني إسرائيل في موسى حبل النجاة فآمنوا به عليه الصلاة والسلام لعل الله أن ينجيهم من فرعون وملئه فنجاهم الله من فرعون الذي سامهم سوء العذاب فاستحيى نساءهم وذبح أبناءهم بل وشق الله لبني إسرائيل طريقا في البحر يبساء وَنَجَّاهُمْ جَمِيعًا وَأَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهْ قال تعالى في سياق الامتنان بهذه النعمة العظيمة على بني إسرائيل قال تعالى وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبِنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وكان من الواجب على نسل بني إسرائيل أن يعبد الله عز وجل وأن يزداد طاعة له ولنبيه موسى ولكنهم عاندوا بعدما أنزل الله عليهم المن والسلوى وأكرمهم غاية الإكرام ذهب نبي الله موسى لمناجات وملاقات ربه جل جلاله فاتخذ بنو إسرائيل عجلا ذهبيا فعبدوه من دون الرب العليم فقال لهم نبي الله هارون يا قوم يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ هَاتِبُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى فَلَمَّا رَجَعَ نبي اللَّهِ مُوسَى قَالُوا يَا مُوسَى لَن نؤمن لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ لَن نؤمن لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ومع ذلك بعثهم الله جل وعلا من بعد موتهم مرة أخرى لعلهم يشكرون الله ويتوبون إليه ولكنهم ازدادوا كفرا وعنادا وطغيانا فلما سألهم نبي الله موسى أن يدخلوا معه الأرض المقدسة وقال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فأبى بنو إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة وزعموا أن فيها قوما جبارين لا يقدرون على قتالهم ثم قالوا لنبي الله موسى فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ثم تاب الله عز وجل عليهم بعدما عاقبهم بالتيه في الأرض أربعين سنة ودخلوا الأرض المقدسة مرة أخرى لكنهم ازدادوا طغيانا وعنادا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم فسأل نبي الله موسى ان يقبضه الى جوار الارض المقدسة بعدما تعب من معالجة بني اسرائيل فاستجاب الله لنبيه موسى فقبضه الله عز وجل إلى جوار الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي لو كنت لا لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر ثم توالت عليهم الأنبياء والمرسلون فكذبوا فريقا من الأنبياء وقتلوا فريقا آخر قال تعالى أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وقالوا قلوبنا غُلْف أي غُلِّفت في أغلفة الكفر بعد أغلفة الكفر بعد أغلفة الكبر والعناد وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ثم أرسل الله إليه نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكان من المنتظر أن يصحح اليهود خطأهم وأن يوحضوا ربهم وأن يطيعوا نبيهم الذي أرسله الله جل وعلا ولكنه مستاد عنادا فاتهم عيسى منذ اللحظات الأولى بأنه ولد زنا بل وخططوا لقتل نبي الله عيسى بل وأعلنوا ذلك بمنتهى الوقاحة والصفاقة قال تعالى حكاية عنهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقين بل سجلوا افتراءاتهم الخبيثة الحقيرة على نبي الله عيسى سجلوها في كتابهم الفاجر الجنسي الفاضح الموسوم بالتلمود واكتفي بذكر فقرة واحدة من فقرات هذا التلمود الخبيث تقول بالحرف الواحد يسوع النصارى يعني عيسى يسوع النصارى موجود في لجات الجحيم بين الزفت والقطران والنار وإن أمه مريم قد أتت به من الزنا وهكذا سلط الله عليهم من يمزقهم شر ممزق فسلط عليهم الرومان فمزقهم الرومانيون وشتتوهم في الأرض شراثم متبعفرة كتبعفر الكئران وكانت مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأراضي التي ابتليت بشرذمة من هذه الشراغ فسكن اليهود مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم بل وراحوا يفخرون على الأوس والخزرج بأنهم ينتظرون نبي آخر الزمان ذلكم النبي الذي بشرت به التوراة يعرفون صفته ويعرفون أرض مبعثه ويعرفون أرض هجرته وراح يمتنون على الأوس والخزرج بأنهم سيؤمنون بهذا النبي ليعيد لهم مجد داود وملكه فلما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من اليهود أناصب اليهود رسول الله العداء من اللحظة الأولى فمن أول لحظة هاجر فيها المصطفى إلى المدينة وانطلق إليه عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم أي عالم اليهود الكبير يقول عبد الله بن سلام فلما نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فقلت إني سألك عن شيء لا يعرف إلا نبي فقال له المصطفى سل فقال عبد الله سلام السلام أسألك عن أول طعام يأكله أهل الجنة وأسألك عن أول علامات الساعة وأسألك متى ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فقال المصطفى أخبرني بهن جبريل آنفا نزل جبريل علي الآن وأخبرني بالجواب ثم قال صلى الله عليه وسلم أما أول طعام لأهل الجنة فزيادة كبب الحوت وأما أول علامات الساعة فنار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم ومتى ينزع الرجل أو الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرا بإذن الله وإذا على ماء المرأة ما الرجل آنثى بإذن الله وفي لفظ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنسة بإذن الله فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ثم قال يا رسول الله اكتم خبر إسلام عن اليهود وسلهم عني فاليهود قوم بهد قوم ظلمة فنادى رسول الله اليهود وسأله عن عبد الله بن سلام ولما يعرفوا بعد بإسلامه فقال اليهود حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا فقام عبد الله بن سلام فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فرد اليهود على لسان وقلب رجل واحد وقالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا فهذه جبلة اليهود وطبيعة اليهود التي لا تفارقهم ولن تفارقهم الا اذا تخلت الافاع عن سمومها وتخلت الحمير عن نهيقها وتخلت الثعالب عن مكرها حينئذ قد يتخلى اليهود عن نقض العهود وهذا محال. فجبلتهم فطرت على نقض العهود وعلى الكذب والتضليل والتلبيس والتزييف والافساد في الارض عالجهم الأنبياء والرسل أشد المعالجة ولكنهم في كل مرة كانوا يزددون عنادا وكبرا وكفرا وطغيانا فاستحق اللعنة من الله عز وجل قال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي لا تزال تشهد من اليهود خيانة بعد خيانة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ففي هذه اللحظة ناصب اليهود العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فاتنصره الله تبارك وتعالى على المشركين في غزوة بدر الكبرى نصراً مؤزر. فانطلق إلى اليهود فجمعهم في سوق بني قينقاع وقال لهم حينما أثاروا فتنةً حقيرةً للتقليل من شأن النصر الإسلامي وراحوا يؤلبون قبائل المشركين في مكة للثأر من محمد وأصحابه انطلق إليهم رسول الله وقال يا معشر يهود أسلموا فأنتم تعلمون أن النبي الذي بشرت به التوراة والحديث رواه أبو داود بسند حسنه الحافظ ابن حجر يا معشر يهود أسلموا فأنتم تعلمون أن النبي الذي قد بشرت به التوراة أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش فرد اليهود بكبر وعنجهية واستعلاء وقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت أقواما أغمار لا يعرفون القتال فإنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن القوم وأنك لم تلق مثلنا فتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حاصرهم في شوال في السنة الثانية من الهجرة خمس عشرة ليلة حتى أخزاهم الله وأجلاهم رسول الله وغنم المسلمون أموالهم ثم طردوهم خارج الجزيرة إلى أذروات الشام وفي السنة الرابعة من الهجرة تآمر يهود بن نضير على البشير النذير صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب إليهم رسول الله ليسألهم أن يساهموا معه في دية وكان بينه وبينهم عهد وميثاق فقالوا نعم نحن نساهم معك في ذلك يا محمد ثم جلسوا أو أجلس النبي إلى جوار جدار لبيت رجل منهم ثم خلى بعضهم ببعض وقالوا لن تجدوا الرجل في مثل هذه الحالة فمن يقوم منكم إلى سطح هذه الدار ليلقي بصخرة على رأسه ليريحنا منه فانبعث أشقاهم عمرو بن جحاش وصعد إلى السطح ليلقي بصخرة على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن هيهات هيهات فلقد وعده ربه بقوله والله يعصمك من الناس فأخبر الله نبيه المصطفى بهذه المؤامرة الحقيرة الدنيئة فقام المصطفى مسرعا صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه بهذا المخطط الغابر الآثم فانطلق الصحابة مع رسول الله وحاصر يهود بن النضير حصارا طويلا حتى أخزاهم الله عز وجل وغنم المسلمون أموالهم وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفيهم نزلت صورة الحشر بأسرها وفيها يقول ربنا جل وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب وفي السنة الخامسة انظروا إلى المؤامرات لعب يهود بني قريضة دورا من أخطر الأدوار وأحقر الأدوار فلقد حاصر المشركون من الأحزاب المدينة من كل ناحية وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة يوم ان سمع المصطفى واصحابه ان يهود بني قريضة داخل المدينة قد نقضوا العهد مع رسول الله تصور معي المشركون يحاصرون المدينة من كل ناحية وترك النبي اليهود داخل المدينة وترك معهم النساء والاطفال فبينه وبين اليهود عهد وميثاق ولكن اليهود في الوقت الحرج بعدما ألبوا قبائل المشركين للانتقام من محمد وأصحابه، ووعدوهم بأن يساعدوهم وأن يقفوا معهم في أحرج الأوقات، وبالفعل نقض اليهود العهود مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وشكلوا تحديا خطيرا خطيرا خطيرا داخل المدينة سيما وقد خرج رسول الله مع كل أصحابه. لصد هذا الحصار الرهيب من المشركين حول المدينة وتركوا النساء والأطفال والأموال بداخلها وهنا قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى قام المصطفى يتضرع إلى الله اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم والحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن ابي اوفاء فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فارسل الله جنديا من عنده وما يعلم جنود ربك الا هو فارسل الله الريح فاختلعت الريح خيام المشركين وكفأت الريح قدورهم وقذف الله الرعب في قلوبهم فانطلقوا تبعثروا في ارض الجزيرة كتبعثر الفئران ونصر الله عبده واعز الله جنده وهزم الله الاحزاب وحده وحده هزم الاحزاب وحده جل جلاله بالريح بالريح فقط وما يعلم جنود ربك الا هو متى ستعرف الامة ربها متى ستعرف الأمة قدر الله وجلال الله متى ستعرف الأمة ان الامريكان والروس والاوروبيين لا يعجزون رب العالمين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فاكون ولكن الأمة لا تستحق الان ان تتدخل لها هذه الاسباب والسنن الربانيه لمصرتها لأنها تخلت عن منهج رب البرية ومنهج سيد البشرية صلى الله عليه وسلم وإن لله سنناً ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحاب هذه السنن أحد من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحابة استجاب الله دعاء نبيه وهزم الله الأحزاب وحده وبمجرد أن دخل النبي بيته بعدما طرد الله الأحزاب وتبعثروا كما ذكرت وإذ بالمصطفى يرى جبريل عليه السلام ينزل إليه وهو يلبس لباس الحرب ويقول جبريل للمصطفى أو قد وضعت سلاحك فإن الملائكة لم تضع أسلحتها فقم انهض بمن معك الى يهود بني قريضة اي الذين نقضوا العهد داخل المدينة فاني سائر امامك يقول جبريل المصطفى فاني سائر امامك لأقذف الرعب في قلوبهم ولازلزل حصونهم والحديث في الصحيحين فارسل المصطفى من ينادي من كان طائعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريضة فانطلق الأطهار مع نبينا المختار صلى الله عليه وسلم وحاصر المصطفى يهود بني قريضة حصارا طويلا طويلا لمناعة حصونهم وقوتها ولكن المصطفى في يوم من الأيام فدزل اليهود يهود بني قريضة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فبماذا حكم سعد بن معاذ الذي جيء وجرحه ينزف وهو سيد الانصار الذي سأل ربه ان يحييه حتى يشهد نهاية بني قريضة فاستجاب الله عز وجل له وجيء به فقالوا رضينا بحكم سعد بن معاذ فحكم سعد بن معاذ بقتل الرجال وسبية ذرية وتقسيم الاموال فقال له سيد الرجال والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وأجل الله يهود بني قريضة وفي السنة السابعة لعب يهود خيبر دورا في منتهى القذارة والحقارة فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وحاصروهم حصارا طويلا جدا فكانت حصون خيبر أنعى الحصون في المدينة كلها وطال الحصاب وفي يوم من الأيام قال النبي المختار لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه أي يفتح الله على يديه حصون خيبر من هذا البطل الذي يحب الله ورسوله وهذه مسألة عادية لكن انظر إلى الثانية ويحبه الله ورسوله حتى تطلع كل الصحابة للإمارة والقيادة في هذا اليوم قال عمر بن الخطاب والله ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومها رجاء أن أعطاها رجاء عمر أن يعطيه رسول الله الراية في هذا اليوم وفي اليوم التالي وقفت الجيوش ونادى رسول الله على القائد الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله والذي سيفتح الله على يديه حصون خيبر المنيعة فسأل المصطفى وقال أين علي بن أبي طالب يا لها من كرامة ومنقبة لعلي أراها أعظم كراماته أراها أعظم كراماته فلما أعطى رسول الله الراية لعلي سأل الرسول عن علي فقالوا لم يأتي اليوم لما يحضر اليوم للقتال قال ولما قالوا إنه يشكو وجعا في عينيه يشكو وجعا في عينيه فقال مصطفى أرسلوا إليه فأرسلوا إليه فمسح المصطفى عينيه فبرئ وكأن لم يكن بهما وجع والحديث في الصحيحين ثم أعطاه الراية فقال علاما ما أقاتلهم يا رسول الله قال حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فوالذي نفس محمد بيده لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فانطلق عليه وسرعان ما فتح عليه الرب العلي ويومها هتف الحبيب النبي الله اكبر خيبت خيبر الله أكبر خربك خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين أسأل الله أن يعجل بهذا اليوم الذي يهتف فيه الموحدون الله أكبر خربت دولة يهود الله أكبر خربت دولة يهود وما ذلك على الله بعزيز ولم ينتهي اليهود المجرمون عند هذا الحد بل السم في شات للمصطفى في خيبر ليقتلوا رسول الله بالسم ولكن الله نجاه ولم ينتهي العنكبوت اليهودي من نسج خيوطه وحبك مؤامراته الحقيرة التي بلغت اوجها في العصر الحديث في افراز هذه الغدة السرطانية الخبيثة في قلب العالم الاسلامي فوق الثرى الطاهر فوق مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض المقدسة المباركة التي باركها الله وقدسها وأدخلها رسول الله في مقدسات المسلمين ليلة الإسراء قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال تعالى ولوطا اذ نجيناه ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وقال تعالى يا قوم ادخلوا الارض المقدسة وضع المجرمون اليهود هذا المولود اللقيط على هذه الارض الطاهرة فوق هذه الارض المباركة وذلك بعد نجاحهم في اسقاط الخلافة وارجوا من شبابنا واجيالنا ان يتعرفوا على هذا التاريخ وحقائقه نجح اليهود في اسقاط الخلافة بعد القضاء على السلطان البطل السلطان العثماني عبد الحميد طيب الله سراه هذا البطل الذي شوه تاريخه وزور لانه اباء يسلم لليهود شبرا واحدا في ارض فلسطين ذهب إليه اليهودي الماسوني قره صور وقال له إنني مندوب إلى جلالتكم عن الجمعية الماسونية لأرجو جلالتكم أن تقبلوا خمسة ملايين ليرة ذهبية لخزينتكم الخاصة انتبه إلى أسلوب اليهود في كل زمان ومكان الذي لا يتغير إنني مندوب إلى جلالتكم من الجمعية الماسونية لأرجو جلالتكم أن تقبلوا خمسة ملايين ليرة ذهبية لخزينتكم الخاصة ومئة مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة على أن تمنحوا لنا بعض الامتيازات في دولة فلسطين فالتفت السلطان إلى جلسائه في مجلسه وقال اوما كنتم تعرفون ما يريده هذا الخنزير ثم التفت اليه وقال أخرج ايها السافل تخرج ولكن اليهود لا يعرفون اليأس فعاد الى السلطان في المرة الثانية مؤسس الصهيونية الاول تيودر هيرتزل بصحبة الحاخام اليهودي الكبير موسي ليفي فلما دخل على السلطان وعرض عليه أن يبيع لهم أرض فلسطين بأي ثمن فقال السلطان كلاما عجيبا قال لمؤسس الصهيونية الأول تيودور هيرتزل قال إن هذه الأرض إن هذه الأرض قد امتلكها شعبي ورواها بدمه وهي لا تباع إلا بنفس الثمن خرج تيودر هيرتزل فقال السلطان انصح الدكتورة هيرتزل ان لا يتخذ خطوات جدية في هذا السبيل فان الارض ليست ملك وانما هي ملك لشعبي وقد رواها بدمه ثم قال فان مزقت امبراطوريتي يوما فان اليهود يستطيعون ان يأخذوا فلسطين بلا اي ثمن ثم قال انني لا اوافق ان تبطر فلسطين من امبراطوريتي انني لا اوافق ان عمل المبضع في بدني اهون علي من ان ارى فلسطين تبطر من امبراطوريتي ثم قال ايضا انا لا اوافق على ان تشرح اجسادنا ونحن على قيد الحياة ولكن اليهود لم يأسوا فارادوا ان يزيحوا هذه الصخرة من طريقهم فاستطاعوا عن طريق إثارة النعرات القومية وهذا مكمن خطير لابد من الالتفات إليه فالنعرات القومية هي التي شتتت الأمة في العصر الحديث فإن الأمة الآن أصبحت غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول أو كدويلات متناثرة متصارعة بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية وتحكم الامة قوانين الغرب العلمانية وتدور بالامة الدوامات السياسية فلا تملك الامة نفسها عن الدوران بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. ذلت بعد عزة وجهلت بعد علم وضعفت بعد قوة لما شدت العدو شمل الأمة بإثارة هذه النعرات انظر الى واقع الدول الاسلامية الان انظر الى مسمار الحدود القدر العفن بين كل دولتين ترى صراعا رهيبا بين كل دولتين على الحدود ثم انظر الى النعرات التي مزقت شمل افغانستان فاستطاع اليهود من خلال هذا السلوك ان ينفذوا الى جمعية الاتحاد والترقي تلك الجمعية الماسونية اليهودية بعدما لمع كمال اتترك الذي مثل رأس الافعى اليهودية للقضاء على الخلافة الإسلامية، فعزل السلطان عبد الحميل وتولى كمال اتترك المجرم الخائن الذي سقطت الخلافة في عهده وراح ليلغي اي اثر للاسلام حتى انه الغى الاذان باللغة العربية. والزم العلماء ان يخلعوا العمائم من على رؤسهم وان يلبسوا القبعة اليهودية. الى هذا الحد. وزال ظل الخلافة. وصدر الوعد المشؤوم وعد بلفر عام 1917 تسعمية بانشاء وطن قومي لليهود على ارض فلسطين. وفي عام تمانية بحركة خيانية مفضوحة بمساعدة الشرق الملحد والغرب الكافر والأنظمة العربية الضالعة في الخيانة استطاع اليهود ان يستولوا على ما يزيد على تمامية سبعين في المية من هذه الاراضي المقدسة المباركة ولا حول ولا قوة الا بالله والسؤال المرير الان حتى لا اطيل لماذا انتصر اليهود وهذا هو عنصرنا الثاني لماذا انتصر اليهود والجواب في كلمات قليلة حتى لا ينسى شبابنا وطلابنا وآباؤنا هذا الجواب الجواب في كلمات قليلة قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والأمة غيرت وبدلت انحرفت عن منهج ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فاستسلمت لهذه المؤامرة الحقيرة الخطيرة التي حبكت تعليميا وإعلاميا وسلوكيا وخلقيا حبكت المؤامرة على الأمة حبكا رهيبا في جانب التعليم في جانب الاعلام في جانب التربية في جانب الاسر في جانب الاخلاق والسلوكيات حبكت المؤامرة على الامة حبكا رهيبا فهزمت عسكريا واقتصاديا ونفسيا بل وعقديا بل وتعبديا بل وأخلاقيا وسلوكيا ابتعدت الأمة كثيرا عن النبع الصافي عن أصل عزها ومعين شرفها عن منهج ربها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم ففي مجال التعليم والإعلام والأخلاق انحرفت الأمة فلقد علمنا القائمون على الأمة بعد زوال الخلاف، علموا الاجيال بل وارضعوا الاجيال الهزيمة وقبول الهزيمة علمونا شوهوا عقيدة التوحيد شوهت عقيدة التوحيد شوه مفهوم الولاء والبراء شوه مفهوم لا اله الا الله زور التاريخ الاسلامي علمونا منذ البداية حب شبران ونيتشة السوبرمان وسارتر وديبو فوار علمونا حب كل الوجوديات في الارض علمونا فلسفة الشك منذ الصغر انا اشك اذا انا موجود علمونا ان الحملة الفرنسية كانت فتحا لمصر ولم يخبرونا أننا بليون غزا مصر بجيوشه ودخل الازعر بخيونه ليمزق قلوب العلماء والمسلمين علمونا ان ماجلان هو عبقري كل اوان وزمان ولم يخبرون انه هو الذي اضرم في المسلمين النيران علمونا ان العلمانية هي الصراط المستقيم ومن اعرض عنها فان له معيشة بنك شوه المفاهيم مفاهيم التوحيد ومفاهيم السنة ذلك هو المسلسل الذي يشبه تماما مسلسل دلس، لكن الفارق بين مسلسل خروج المسلمين من الارض المسلمة وبين مسلسل دلس أن الرأي العام العالمي لم يتعاطف مع مسلسل خروج المسلمين من الارض ذلك هو المسلسل الخطير الذي بدأ في الأندلس وأمرو والفلبين وطشقند وتركستان. وجنوب السودان الى اخر هذه الاراضي وانتهاءا بالبوسنة والشيشان ثم فلسطين لان المسلسل القذر من تصميم وتنفيذ واخراج اليهود ووزع الحانه الخطيرة الفاتيكان علمون الرضا عن هذا المسلسل واصبح الخروج من الارض امرا عاديا لا يحرك المشاعر ولا يحرق الأفئدة والقلوب فالأمة أيها المسلمون غيرت حتى لا يصطدم شبابنا مع آيات القرآن النظر إلى الواقع فشبابنا يسأل كما أكرر دائما أين النصرة أين العزة أين الاستخلاف أين التمكين ألا يسمع الله آهات المعذبين في فلسطين ألا يرى الله دماءهم التي تنزف وأشلاهم التي تمزق الله يسمع ويرى ولكن الله لا يعجل بعجلة أحد إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحاب هذه السنن أحداً من الخلق بحال أين المؤمنون؟ أين العصبة المؤمنة التي حققت في الأرض منهج الله جل وعلا؟ لتكون اهلا لقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين لتكون اهلا لقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لتكون اهلا لقوله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض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 لأنهم جعلوا أحلامهم في عزائمهم فأول بروتوكول من بروتوكولات جبناء صهيون يقول الحق مع القوة ولو قرأت البروتوكولات لوجدت اليهود قد نفذوا هذه البروتوكولات القبيثة تنفيذا حرفيا ولست مبالغا في ذلك لأنهم حملوا أحلامهم في عزائمهم وراحوا هم قلة ليحولوا هذه الأحلام إلى واقع ولكن الأمة حملت أحلامها في كلامها، في كلامها الفارغ الذي لا يقدم ولا يؤخر، في المنشطات الحمراء العريضة حملت الأمة أحلامها في هذه الجعجعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وفي هذه المؤتمرات التي تحلا تحرك ساكنا على أرض الواقع. وأكرر وسأكرر قول جحا الذي صنع يوما ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر فقالوا له عجب لك يا جحا ماذا تصنع أيها العاقل تصنع ساقية على على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر فقال جحا يكفيني نعيرها. يكفيني نعيرها منشطات وخطب رنانة لا تغير من الواقع شيئا إلا القليل ومؤتمرات لا تحرك ساكنا في دنيا الناس لأننا نعيش الآن زمانا لا يحترم إلا الأقوياء لا يحترم عالمنا الضعفاء بل يحترم الأقوياء يحترم الأغنياء كما قال الارهابي الكبير منا حنبيج اننا نحارب اذا نحن موجودون هؤلاء هم اليهود يا شباب هؤلاء هم اليهود ايها الاباء لابد من معرفة هذه الحفنة العفنة القدرة من بني البشر من اخوان القردة والخنازير الذين كفروا بالملك القدير وقتلوا الانبياء بل وقالوا إن الله بخيل، وقالوا إن الله فقير. تصور، قالوا إن الله بخيل، وقالوا إن الله فقير. قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقالت تعالى، وقالت اليهود يد الله مغلولة. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيفا شاء وقالوا عزير بن الله فاستحق اللعن والمسخ قردة أرجو أن تتصوروا أيها المسلمون شعبا يمسخه الله قردة وخنازير أرجو أن تتصوروا الجرم الذي ارتكبه هؤلاء ليمسخهم أرحم الراحمين وخنزير ما هو الجرم الذي استحق به هذا العذاب تصوره انت قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين قال تعالى قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به قال تعالى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 كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون قال تعالى لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبأة ودما عنتم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم هل تريدون أدلة أوضح من كلام الله هذا قرآن ربنا يتلى وما ومازال يدل يبين الله حقيقة اليهود فمتى ستصدق الأمة ربها ما زال اليهود يطحنون المسلمين في فلسطين طحنا إلى هذه اللحظة وإني لألمح تخاذلا وألمح رضا بهذا الواقع بين كثير ممن تحمسوا في أول هذا الشهر الماضي أرى تخاذلا وأرى رضا بهذا الواقع المر الأليم ولو أقسمت فإني صابق إن شاء الله تعالى إن قلت والله إن كثيراً من المسلمين والمسلمات الآن قد بخلوا حتى بالدعاء لإخواننا وأخواتنا في فلسطين وربما لا نتبرع إلى الله إلا إن ذكرنا وزالت قدسية هذه الأرض في حس الكثيرين وأصبح البعض الآخر ينظر الى القضية الفلسطينية على انها قضية شعب على انها قضية امة على انها قضية قومية او ولم ينظر اليها على انها قضية عقدية اسلامية وباذن الله تعالى سافرد موضوعا مستقلا لهذه الجزئية الخطيرة ربما في جمعة في خطبة جمعة في المنصورة باذن الله تعالى والذي ساعنون لها بعنوان شبهات يهودية وردود إسلامية لازيل هذا الغبش الذي لمحته في الايام الماضية في سفرات الماضية لمحت بعض الغبش في بعض المسلمين ينظر الى بعض الشبهات اليهودية نظرة شك ونظرة ريبه. فمنهم من تأثر ومنهم من اقتنع ومنهم من اقتنع ومنهم من نظر إلى القضية على أنها قضية شعر ما دورنا نحن وما قيمة قولنا وعملنا نحن هذه قضية لا تشغلنا لا من قريب ولا من بعد لأننا ليست على أرضنا ولا في بلدنا وهذه هزيمة أخرى خطيرة هذا هو الواقع أيها الأحبة ومع ذلك ومع ذلك أقول سيهزم اليهود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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فياي والأحبة الكرام بموعود الله تبارك وتعالى وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون الجولة الأخيرة للإسلام والمسلمين على اليهود المجرمين وأنا أكرر هذا من باب إزالة اليأس والقنوط في قلوب المستسلمين للارجاف الخطير الذي يتولى العزف على أوتاره المرجفون من العلمانيين في بلاد المسلمين تقليدا أعمى للمرجفين من المشركين في الشرق الملحد والغرب الكافر أقول إن الجولة المقبلة لدين المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد قال ربنا جل وعلا في شأن اليهود لن يضروكم إلا أذى، وإي يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله تعالى زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوئل منها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله لن يقول الحجر أو الشجر يا مصري يا سوداني يا عربي وإنما يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود وأقول بأن اليهود يقومون بحملة واسعة لزراعة شجر الغرقد لأنهم يصدقون المصطفى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وإن الواقع الآن من المبشرات أيضا فإن اليهود مع هذه الترسانة الرهيبة من الأسلحة هم الذين الآن يبحثون عن حل للمشكلة لأن الانتفاضة والمقاومة المباركة قد تحولت في أرض القدس تحولا نوعيا فهناك الآن تبادل لطلقات الرصاص وهذا لم يحدث في تاريخ الانتفاضة من قبل وبدأ جنرالات اليهود يصرحون بأنهم في حرب استنزاف حقيقية هذا تحول نوعي خطير بدأ جنرالات اليهود يصرحون في كل يوم أنهم في حرب استنزاف حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهم الآن يبحثون عن أي مخرج ويتمنون أن لو جالسهم الآن الفلسطينيون مرة أخرى على مائدة المفاوضات لا للسلام وانما للقضاء على هذه المقاومة المبركة التي طالت نيرانها الجنود والمستوطنين المجرمين فالواقع الان مع هذا النزيف الذي يملأ الارض ومع هذه الاشلاء الممزقة يبشر بخير نعم يبشر بخير واكرر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بد ان تروى شجرة التوحيد بالدماء بد ان تروى شجرة الاسلام بالدماء وإلا فلن تزهر أبدا ولن تثمر أبدا وما انبثقت شجرة الاسلام واشتد عودها وقويت اغصانها وتدلت ثمارها الا يوم ان رواها الاطهار الابرار في كل جيل بدمائهم الزكية الطاهرة وهو ما نشهده الان على ارض الواقع في فلسطين وبشركم بان شبابنا هنالك قد علم يقينا ان قضيته لن تحل في امريكا ولا في البيت الابيض ولا في البيت الاحمر ولا في البيت الاسود وانما ستحل على ارض الواقع برفع راية الجهاد في سبيل الله جل وعلا اسأل الله ان ينصرهم نصرا مؤزرا اللهم منصر شبابنا نصر مؤزر اللهم منصر شبابنا في فلسطين نصر مؤزر اللهم, اللهم إنهم مظلومون فانتصر اللهم إنهم مظلومون فانتصر اللهم إنهم مظلومون فانتصر اللهم شتت شمل اليهود اللهم شدّت شمل اليهود اللهم زلزل حصونهم وقذف الرعب في قلوبهم اللهم زلزل حصونهم وقذف الرعب في قلوبهم يا من هزمت الأحزاب وحدك اهزم اليهود بقدراتك اهزم اليهود بقدراتك اهزم اليهود بقدراتك اللهم أرنا في اليهود يوما كيوما بني قينقاع وأرنا في اليهود يوما كيوما بني النضير وأرنا في اليهود يوما كيوما بني قريظة وأرنا في اليهود يوما كيوما خيبر اللهم أرنا فيهم يوما كيوما خيبر اللهم أرنا فيهم يوما كيوما الأحزاب اللهم أرنا فيهم يوما كيوما الأحزاب برحمتك يا رب الارض والسماوات اللهم احفظ اهلنا في السودان وفي العراق وفي الجزائر وفي كشمير وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كل مكان يا ارحم الراحمين اللهم اني أسألك ان تجعل مصر واحة للامن والامان اللهم احفظ مصر من فتن المجرمين اللهم احفظ مصر من فتن المفتونين واحفظ مصر بالتوحيد للموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين وارفع مصر الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين اللهم أصلح شبابنا واهد أولادنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأعود بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم ثم أعوذ به أن أذكركم به وأنساه وأقن الصلاة مع تحيات مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع الإسلامي القاهرة تليفون 3914027 وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. www.islam-dash.com